قصرياً على موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه منه ل ت ن ذ ر به و ذ ك ر ن لك مؤمنين ا ت ب ع ولكن ا ما أ ن ز إ ل ي م م ر ب ك ما و ل ت ت ب ع و ا من دونه أ و ل ي ا ء ق ل ل ن ما تذكرون وكم م قرية أ ه ا ل ن ا ه فجاءها ا ب أ س ن ب ي للعلوم ا ل ا كان دعواهم إذ جاءهم إذ ب أ س ن ا إ ل ا أن قالوا إنا كنا قالوا ل ظ م ي ن فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا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 قالا ل ربنا ظ م ن ا أ ف س ن ا و إ ن لم تغفر ل ن ا وترحمنا ل ن ك و ن ن من ا ل خ ا س ر ي ن ق ا ل اهبطوا بعضكم ل ب ع ض عدو و ل ك م في ا ل أ ر ض ا س ل ى ح ي ن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 س ل ا م عليكم لم ل ي د خ و ه ا و ه م م ي ط ع و وإذا ن ا صرفت ص ر أ ب ه م ت ل ق ا أصحاب ل ن ا ر ر قالوا ب ن ا ل ا ت ج ع ل ن ا م ع ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ونادى أصحاب ا ل أ ع ر ا ف رجال ي ع ر ف و ن ه بسيماهم قالوا ما, أغنى عنكم جمعكم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا ل خوف ع ي ك م و ل ا أنتم ت ح ز ن و ن و ن ا د ى أصحاب ا ل ن ا ر أ ص ح ا ب ا ل ج ن أن ة أ ف ي ض للعلوم ن الاسلاميه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 ر س و ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ ك م ر س ي ل و ل ع ل م م ن ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م عجبتم و أو ن أن ج ا ء ك م ذكر من ربكم على رجل منكم رجل من على ل ي ذ ر ك م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 م و ا ل ل ه ب ه النابلسي من للعلوم ن ا ل م ن ن ن ت ظ ر ي ف أ ج ا هو ا ل ذ ي ن م ع ه برحمة منهم موسوعه النابلسي دَابِرَ ا ذ ي ك ذ ب و ن وَمَا إ ل ى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ا ص ل ح ق ا ل يَا ق و م الاسلاميه ل ه م لَكُمْ مِنْ ه غَيْرُهِ قَدْ ج ء ت ك ب ن مِّنْ ة ر ب ك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 واذكروا اذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا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 نبي إلا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س و ا للعلوم ض ر ه م ي ض ر ع ن ث ب د ل ن الاسلاميه مكان ا س ي ئ ة ل ح ن ة حتى عفا ا و ق و قد س اسماء ل ل ض ر ا ا و ف أ خ ذ ن الله ه وهم م بغتة ا يشعرون و و أن أ ل الحسنى ق واتقوا ر ى آمنوا ت ل ف ن ا عليهم بركات م ن ا ل س م و ع ه النابلسي للعلوم ب الاسلاميه ا و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 اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ َ لو َْ نشاء َََ ص َ ب ْ ن َ ا ه ُ م بذنوبهم ُُِِِ ونطبع َََُْ على ََ قلوبهم ُُِِ فهم َُ لا َ يسمعون َََُْ تلك َْ القران َُْ قص َّ عليك َََْ من ِْ أ انبائها ََ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 ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا إ ل ى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا ان امنا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ ع ل ي ن ا صبرا و و ت ف ن ا م س ل م ي ن و ق ا ل ا ل م ل من ق و م فرعون ف موسى وقومه و أتذر س ل ي د الاسلاميه في ا أ ر ويدرك ض وآلهتك ق ل ن ق ت أ ب ن ء ه و ن س ت ح ن س ا ء م وإن فوقهم قاهرون. قال م و س ى ل ق و م ه ا س ت ع ي ن و ا ب ا ل ل ه و ا ص ب ر و ا إن ا ل أ ر ض ل ل ه ه ي و ر ث ا م ن ي ش ا ء م ن ع ب ا د ه و ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن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 م ن الثمرات ل ع ل ه م ي ذ ك النابلسي جاءتهم للعلوم الاسلاميه عند الله ولكن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 إ س ر ا ئ ي ل ف ل م ا ك ش ف ن الله عنهم ا ر ج ز إ ى أجل م ب ا ل غ و ه إذا ح س ن ك و ن فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم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 إ س ر ا ئ ي ل ب م ا ص ب ر و ا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ما كان يصنع ببني ا ي إ س ئ ل ا ل ب ح ر ف أ ت و ا ع ل ى قوم ي ع ك ف و ن ع ل ى أصنام لهم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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له حواء الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولم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 و م ن و ا إن ربك من ب ع د ه ا ل غ ن و ب ل س ي للعلوم س الاسلاميه غ ض ب أخذ ل و ح و ن س خ ت اسماء هدى الله ذ ي ن م ل ر ر ب ه ه م ي ح و ن ى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 رسول موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ا ل ه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 م ي ي ث ا الكتاب ألا ق ق و ل و ا ع ل ه ا ل ن ا ا ل د ر س ي ل ل ي ع ل و ن أ ف ل ا ت ع ق ل و ه وَالَّذِينَ ي موسوعه النابلسي للعلوم ن ي ل ق الاسلاميه أَنَّهُ ق ع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 هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ث م ر ت به فلما أ ث ق ل ت دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا